وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا